مع القرآن. قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لو طهرت القلوب لم تشبع من قراءة القرآن إلى ثالث فقرات هذه الحلقة فقرت تلاوات مرتلة وقد اخترنا فيها تلاوة للشيخ عادل ريان وهو عادل بن الله ريان من مواليد العام 1397 للهجرة بمحافظة جدة درس فنون التجويد والتلاوة والخطابة على عدد من مشايخ جدة وأجيزة في رواية حفص عن عاصم وهو صاحب صوت شجي وخاشع صلى إماما بالناس لصلاة الترويح في سن الحادية عشرة وانتقل في عدة مساجد بجدة كان آخرها جامع آل ياسر وله فيه درس أسبوعي سيطل الشيخ عد الريان من سورة الحاقة وقد تناولت السورة أمورا عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها والساعة وشدائدها والحديث عن المكذبين وما جرى لهم مثل عاد وثمود وقوم لوط وفرعون وقوم نوح وغيرهم من الطغاة المفسدين في الأرض كما تناولت السورة ذكر السعداء والأشقياء وفيها إثبات صدق القرآن الكريم وأنه كلام الله الحكيم العليم وفيها أيضا براءة الرسول صلى الله عليه وسلم مما اتهمه به أهل الضلال إذن من سورة الحق سيقرأ علينا الشيخ عاد الريان ضمن فقرة تلاوات مرتلة تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما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 فخضها عليهم سبع ليال و ثمان ايام حسوما فتر القوم فيها صرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وج والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة الوابية إنا لما طغى ما الماء حمل ماكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها في الصور نفحة واحدة وحملت الأرض والجبال فدك تادك توم واحدة في إذ يوم وقعت الواقعة وشق السماء. فهي يوم إذ يوماً والملك على أرجلها ويحمل عرش ربك فوقهم يوم إذ ثمانية يوم تعرضون لا تخف. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَأْ كِتَابِكَ في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأم في شماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما خذوه فغلوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعه. لاه العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسرين لا يأكده إلا الخاطئ فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعضا فَأَوَي إِلَى أَخِذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لتذكرة لِلْمُتَّقِينَ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 استمعوا وياكم إلى سورة الحق مرتلة بصوت القارئ الشيخ عادل الريان ضمن ثالث فقرات برنامجكم اليومي المباشر مع القرآن فقرة تلاوات مرتلة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن, مع القرآن